أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا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 وَأَلَّا تَعْلُوَ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَتِيكُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِفَأَعْتَزِلُونَ فَدَعَ رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ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 فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ